بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم 11. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 16. الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد أيها المباركون نستانف دروسنا في هذا المسجد المبارك وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الملك واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن العدل في القرآن الكلم وهذه المفردة وردت في القرآن كثيرة وقد مر معنا أنه من الصعب جدا أن نمر أو نذكر جميع الآيات التي وردت فيها تلك المفردات كما أن هذا عمر 32-400 بعد الألف الهجرة وقد سبق أن فسرنا الكثير من آيات القرآن فبعضها مما مر معنا لا نعرج على إعادته وإن كان الحديث عن القرآن لا يمكن أن يمل سماعه مؤمن لكن قدر الإمكان نحاول أن نأتي بطرائق جديدة في فهم كلام ربنا جل وعلا العدل فضيلة مطلقة لا يتعلق ببر ولا فاجئ ولا مؤمن ولا ولا كافر وقد قيل بالعدل قامت السماوات والأرض والله جل وعلا نزه ذاته العلية عن الظلم والعدل معناه في اللغاء التسوية وهو ضد الجول وقد شاع معناه حتى أصبح بمعنى إيصال الحق إلى أهله هذا ما يقارب في اللفظ نذكر آيات ثلاث وردت فيهن مفردة العدل ثم نفسرها ان شاء الله قال الله جل وعلا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها هذا يذكر فسرته العام الماضي واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قلنا بالعدل قامت السماوات والارض وقد أمر الله جل وعلا نبيه عليه السلام في المقام الاول أن يعدل وامرت لاعدل بينكم كما في ايه الشورى هنا قال جل ذكره وإذا بين الناس ان تحكموا بالعدل فيعطى كل ذي حق حقه ناتب واقع وقعت تبين العدل عند المسلمين في عصورهم الزاهية أمر رب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمنه طلب رجلا يقال له فيروز الديلمي فيروز هذا أصله من الفرس والفرس قبل الإسلام بعثوا جيشا إلى اليمن ثم إن هذا الجيش تزوجوا من اليمنيات من الأخوات اليمنيات ثم أنجبوا منهم رجالا فسمي هؤلاء الرجال يقال لهم ابن الأبناء تستلاح عن ذاك ذلكم من العصر منهم فيروز هذا فأصله من الفرس وهمه من, ال من اليمن لما ظهر الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فيروز هذا قتله فيروز قتل قتل الأسود العمسي فجاء جبرائيل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بليلة أو بأيام على خلاف في الروايات فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه أن الأسود العمسي قتل قال قتله عبد صالح هو فيروز الديلمي من الذي قال قتله عبد صالح؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم في زمن أمير المؤمنين عمر طلب فيروز هذا وطلب رجلا آخر فلما دخل مع الباب الشاب القرشي وهو الآخر أخذ يسابق فيروز في الدخول على أمير المؤمنين وفيروز من أبناء ملوك فارس يجري الملك في دمه أحيانا الإنسان يغلب عليه طبعه يغلب عليه دم فضرب القرشي على وجهه فأدم أنفه فدخل القرشي قبل فيروز على أمير المؤمنين وعرفه ينزف دماء قال ما هذا؟ قال ضربني فيروز الديلمي وهو على الباك فلما دخل فيروز على أمير المؤمنين قال ما هذا يا فيروز؟ قال يا أمير المؤمنين طلبتني ولم تطلبه واستاذنت ولم يستعذن فسبقني فأصابتني حدة فضربته فطالب القرشي القصاص فأخبر عمر فيروز فجث على ركبته قال لا غير ذلك يا أمير المؤمنين قال لا غير ذلك وأمر القرشي أن يضربه على أنفه كما ضربه لكنه قبل أن, بعد أن, أمره وقبل أن, بعد أن أذن له وقبل أن يبدأ قال عمر للقرشي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتل الليلة الأسود العنسي قتله عبد الصالح هو فيروز الديلمي وسكت فقال القرشي أما وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا فإنني قد تنازلت عن حقي فقال فيروز أما وقد تنازلت عن حقك وعفوت فإني أشهد الناس أن لك ثلاثين ألفا مما أملك وسيفي هذا وبغلة التي أركبها فخرج القرشي وقد ظفر بالثلاثين وظثر بالسيف وظهر بالبغلة وأوصاه بالسيف لعاقبة عفوه فهذه القصة على سلاستها تبين لك مقام العدل الذي كان موجودا زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي إلى عدل آخر قال عدل الحكام نأتي إلى عدل آخر قال الله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان أفورا رحيما لن هذه للنفي ويتدل على أن النفي هنا محكم فالذي خلقنا وهو أعلم بقلوبنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو, ولو حرصتم والعدل المنفي هنا هو الميل بالقلب أما ما يتعلق بالنفقة والمبيت فالزوج مأمور به قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خستم ألا تعدلوا فهذا ظاهر أنه أن الرجال الرجل إذا كان في ذمته أكثر من واحدة أن أنه يجب عليه العدل في النفقة والمبيت لكن الميل القلبين ما الذي يحكمه؟ يحكمه حال المرأة وقطعا أحوال النساء تختلف في الخلق والخلق تختلف في الخلق والخلق لكنه كذلك وإن اختلفت أحوال النساء في الخلق والخلق إلا أن الجمال مهما بلغ ليس كافيا لأن يكون معبرا للقلب لأن القلوب قد تجنح إلى من يقل جمالها وتنثر عمن عظم, عظم جمالها بحسب ما يزين الله المرأة في عيني, في عيني الرجل والعربي يقول تعلقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يأشقون مذاهب وقد تخرج من المرأة كلمة حانية تستجلب محبة زوجها إلى أبد الدهر وقد تقف معه يوما موقفا تستجدي به أو تنال به تنال بها لذلك الموقف محبته إلى آخر الأيام والمقصود أنه لا يمكن أن نقول أن ثمة شيئا ثمة شيء يحكم هذا لكننا نقول إن أمر القلوب لا يمكن قهرها محال أن تطلب من الناس شيئا قلبيا بالقهر لا يتأتى هذا ولا يناد وهذا معنى قول الله من معاني قول الله تبارك وتعالى في مسائر العقيدة لما أخبر جل وعلا أن هذا لا يمكن أن يتم المقصود من هذا كما في سورة سورة البقرة المقصود من هذا أن الشيء الذي في القلب لا يمكن جبر الناس عليه لأنه حتى لو أظهر لك شيء أن قد يخفي في قلبه ما لا يمكن أن تطلع أنت, أنت عليه نعود لهذا لكن الله قال بعد أن حكم بأن العدل محال قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه المعلقه من هجرها زوجها هجرا طويلا حتى كانها ليست بزوجه ولا مطلقه من هجرها زوجها هجرا طويلا حتى كانها ليست بزوجه ولا ولا مطلقه من اعظم ما يمكن أن تحويه النفوس السامية أن تجبر خواطر من حولها والزوجة لما لها من حق العشرة أولى أن يجبر خاطرها فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي جليل سبقك بها عكاشا جبرا لخاطر فجبر الخواطر من أعظم ما يتحلى به الأحرار ومن ذلك أن الإنسان ولو أحب الزوجة زوجه أكثر من غيرها من زوجاته ليس هناك ما يدفعه الى ان يصرح بهذا في الملأ والخلاء فيجرح به قلوبا ويؤذي به اناسا لكن يمكن وان كان هذا ليس من الحكمه على اطلاقها أن يخبرها به في حال في حال خلوته والنساء عقد لا يحدثنا بكل شيء عرف بعضه وأعرض عن بعض لكن المقصود قول الله جل وعلا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فما إن الإنسان يمسك بمعروف كما أمر الله فإنساكم بمعروف أو أن يسرح بإحسان ويخشى وهذا ظاهر أحيانا في بعض الاجتماعات يخشى من أن الرجل ما يزال يظلم في النفقة وفي المبيت وفي الإذاء بالقول فيجعل من الضغائم تسود في أسرته وبين أبنائه وهذا كله ليس بمحمود عقل ومنهي عنه نقل والموفق الله الآية الثالثة في العجل قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعجلوا اعجلوه أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله مما تعملون خليل يا أيها الذين آمنوا مر معنا كثيراً نداء, ماذا؟ نداء كرامة كونوا قوامين لله القائم لله يدل على أن الموقف موقف خشية لماذا جاء موقف خشية؟ لأن الميل أصلاً وترك العدل إما أن يكون مع ذوي قرابة أو أن يكون بسبب إحن قديمة بينك وما بين من تتعامل معه فالإحن والضغائن القديمة تجعلك تجور لما ذكر القرآن اهل القرابة في صورة النساء قدم, قدم قوله جل وعلا شهداء بالقسط على قوامين لله وهنا لما تكلم عن الإحن لأن المقام مقام تخويف قدم قوله جل وعلا قوامين لله شهداء, شهداء بالقسط والعاقل وقد صنع هذا عبد الله بن رواحة لما ذهب إلى يهود خيبر قال جئتكم من عندي أحب الناس إلي يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكم لمن أبغض الناس إلي يقصد اليهود لكن لا يدفع عني حبي له وبغضي لكم أن أجور فقالوا له بالعدل قامت السماوات والأرض فمن كان بينكم وبينه إحن لا ينبغي أن يدفعك هذا إلى أن تتشفى منه لأن هذا يخالف العدل الذي به قامت السماوات والأرض ولهذا قال الله جل وعلا لما كان العدل مسألة قلبية قال إن الله بما تعملون خبير خبير بمعنى عليم لكن لفظ خبير شاع ارتباطه بالأشياء التي لطفت ودقت فلهذا جاء بلفظ خبير دون لفظ ماذا؟ دون لفظ عليم لأنه يتعلق بمسائل, يتعلق بمسائل قلبية وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له أخ يحبه كثيرا يعني عمر يحب أخاه واسم أخيه زيد زيد من الخطاق وزيد رضي الله عنه قتل قتله رجل اسمه أبو مريم السلولي قتل زيدا ثم إن أبا مريم هذا آمن وأسلم وحسن إسلامه فقال عمر رضي الله عنه لأبي مريم قال والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم والناس يقولون أن بين الدم والأرض أدعوة لا أحبك حتى تحب الأرض الدم قال أبو مريم أيمنعني هذا حقا يا أمير المؤمنين قال لا لأن أمر على منهج الكتاب والسنة يعدل قال لا فقال أبو مريم لا ضير إذن إنما يأسى على الحب النساء إنما يأسى على الحب النساء الرجل لا يضير أن يقول له شخص من الرجال أنا لا أحبك ولا يضير أن يأتيه أحد ويقول له أنا أكرهك وهذا رجل حر قال أيمنعني هذا حقا لو قال نعم لطلبه بالحق لكن عمر عادل قال لا قال إنما يأسى على الحب يأسى على الحب النساء قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم يجرمنكم يجعلكم تكسبون إثما تكسبون جرما ولا يجرمنكم شنآن قوم شنآن قوم يعني, يعني بغضهم كنا وما زلنا نقول إن أرفع الناس حظا في العلم أعلم الناس بماذا بالقرآن ولا ينبغي أن يجادل في هذا كان هناك عالم تونسي رحمه الله اسمه الطاهر بن عشور له كتاب تفسير قيم اسمه التحرير والتنوير الطاهر بن عشور رحمه الله مات وفي عام 1993 للهجرة 1393 للهجرة قبل قرابة 39 عاما مكث في تفسيره للقرآن في كتابه هذا تسعة وثلاثين سنة تسعة وثلاثين سنة وهو عاكف على التفسير حتى أخرج للناس التحرير والتنوير المقدمة نشرها في أسر سنوات وهذا ظاهر قال لكتابه كأنه يعيش الآن قال بالنص وارجعوا للكتاب والرجل ميت منذ تسع وثلاثين قال ومن القوانين نتكلم عن القوانين الباطلة وأسبابها قال ومن القوانين ما يدفع إلى إقامتها ما يمليها الثوار فيجعلونها فيها من البغضاء والحنق على من تولى الأمر قبلهم يدفعهم عليها البغضاء والحنق على من تولى الأمر قبلهم قال هكذا يكتبها الثوار على من تولى الأمر قبلهم فيجعلون فيها من العداوات والبغضاء ما لا يستقيم أو النوع الثاني ما يكون فيه الأوهام مثل ما تمليه الجاهلية أو أعراق الوثنية الطاهر بن عشر رحمه الله يقينا قرأ عن الثورة الفرنسية والثورة الفرنسية والقانون الفرنسي هو أكثر قوانين شيوعا في العالم وأصحاب توجه العلماني يقولون إن بالنسبة لهم فرنسا هي المشكاء هي المورد هي الأصل حتى كما قلنا مران التمثال الحرية الموجود في أمريكا أهدته فرنسا إلى الولايات المتحدة ففرنسا عند أصحاب التوجه العلماني هي المنار لما قامت الثورة الفرنسية بعد أن قامت كتبوا الدستور كتبوه بإحن وبغضاء على من سبقهم في الملك فجاء فيه من الجيف والحيف ما لا يمكن تعديله الآن والمراد من هذا أن الناس لا يمكن أن يصلحهم إلا حكم الله أذى حكم الجاهلية يبهون أي دستور يكتب يدونه البرلمان يدونه الشعب يدونه مجلس الشعب يدونه, يدونه الكريملين يدونه أي فئة أي, أي ملة فهو قانون وضعي لا يمكن أن يسلم من حيف أو إجحاف أو خطأ أو ميل محاذ أن ينفع الناس محال. أن ينفع الناس في كل شيء لا يصلح الناس إلا شريعة ربهم جل وعلا فمن رامى أن يحتكم في, فر... في... الناس تحتكم في, في فروج ودماء وأموال ولا يوجد حكم قضاء في غير هذا في فروج يعني عرض أو أموال أو دماء فمن رغم أن يحتكم في هذه الثلاث إلى غير الله فقد ظل الطريق أيًا كان حاله وأيًا كان زمنه وأيًا كان وقته وأن احكم بينهم بما أراك الله حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا ما تيسر إراده وتهيي إعداده وعان الله على قوله حول مفردة العدل في كلام رب العالمين صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين